ثوم تجلو الله أكبر الله أكبر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 من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من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 وَإذاَا حُشرًاَّ سُكَانوا لَهُم أَعْدَ أَو وَكَاموا بِبادَةين كَافِرين وَإِذاَا تُلَ عَلَيْهِم آياتةُنَ بَينَاتٍ قالَا النَّذينَ كَفرَوا قَا الذيَّذيرَ كَفَرونِحَقدِلَ م هذا سِحْرُ مُبين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 قُلْ مَا كُنتُ بِعَامٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذ لَّمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ بِهِ وَإِن لَّمْ يَخْتَدُوا بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَشْتَدُّوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً هذا كتاب مصدق لسان عربي لامر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 مُنلِين إِنَّمَا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل, صالحا وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولا كالنبي نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون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 اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم كانوا خاسرين وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُذِهَابَ سَنَوَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لِين واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وَقددَ خَلَة نُذُرُ مِن بَيْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْف أَلاا تَبُضُ إلا الله إي أَخَافُوا عَلَكُمْ عَذا بَ يَوْ مِنْ عَو قالوا أَجئْتَنالتَأفِكَنَاعَْ آالهَتِناَا فَأتِنا بِمَا تَعدُن إ قُتَ مِن الصَّادتين وَإِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُّنْصَرِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يَرَى إِلا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سمعا وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أَغنى عَنهم سَمعُهُم فَمَا أَغنى عَنهم سَمعُهُم وَلا أَبصارُهُم وَلا أَفئِدَتُهُم مِّن شَيءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ إِذْ كَانُوا يجحدون بآيات اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ من في <تصفيق>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 وَإِذِ الصَّارَفُ نَائِلَكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قومهم قالوا يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عذاب أليم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 بلى انم على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَىٰ فَهَلْ يُغْلَبُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الله اكبر الله اكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن زين له سوء أف... أفمن... أفمن كان على بينة رَبِّكَ كَمَنْ ذُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَأَنهأَنهَارم مَثَلُجَننَّةِ ال التي وَوعذَمُتَّقُونَ فِيهَا أَْهَار مِن م إِ غيْرِ آسِل وَنْهَار مَِّبَن وَأَهَار مِبَن وَأَهَارُ مِنْ خَمر الذةِ مَذَرُ الجَننَّةِ ال التي وَوعدَمُتتَّقُونَ فِيهَا أَنْهار مَّ إن غَيْرِ آسن وَأَنْههُم مَِّبَن أَنْهار م فيِيهَا أَْهَار مَّا إن غَيْرِ آسن وأنهار مِنْ خمر لذة للشاربين وأنهار مِنْ عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حنيما فقطع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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فعنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بدي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَنَا بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجواهم وأدبارهم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 والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى الله شيئا وسيحبط اعمالهم ان ال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 ويسألونها فيحتكم تبخلون ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتمحبوا في سبيل الله منكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبذل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ النَّبِيُّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عليما حكيما لِيُؤَدِّخِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم داهرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم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 للتُؤْمِنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِروا وَتُوَبِّعُوا وَتُسَبِّفُ بُقْرَتَ وَأَصلَ إِ الَّذلَ يُبَاعونَكَ إِ ماَا يُبَعونَ اللهَّه يَدُ اللهَّهِ فَوْوقَ أَديهِم فَمَننَّكَ فَفَإِن ماَا يَن كُد عَى وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم ستدعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تضيع ياتكم الله اجرا حسنا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 ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله الله الله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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فَأَنزَلَ السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 وَلَوَّلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بِهَا وأهلها وكان الله بكل شيء عليما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 قاذ صدق الله رسوله الرئاب الحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 وَمَا ثَانوهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِ مُلْكِفًا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله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 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم الله أكبر, الله أكبر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 لو يطيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فَإِنْ فاءت شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله خِفْتُمْ بَسَطَةً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 الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزون مَسَاكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ق المجيد بل عجبن ان جاء قال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكننا عظاما اذا متنا وكننا ترابا انا في خلق جديد اذا متنا وكننا ترابا وعظاما انا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج لفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود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 كل كذب الرسل فحق وعيد رفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن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 لنiktكم تنطقون الله أكبر. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة